وما عرفتها أبد من نور علم أن هذا الشهر جعله الله مطيا لأوليائه أن يقربهم ولأعدائه أن يبعدهم جعله الله مطيا لأقوام يكون لهم حجة ولأقوام يكون عليهم حجة جعله الله مطيا لأقوام يستعملهم ربهم في العمل الصالح ولأقوام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 الرب جل وعلا من عظم الله عظم أمره من عظم الله عظم نهيا والله جل وعلا تستدر نعمته جبرئ يقول لو رأيتني يا محمد وأنا أضع الطينة أدس الطينة في فم فرعون ما خافت أن يقول كلمة تستدرق بها رحمة الله إذا ثمت كلمات تستدرق بها رحمة الله أن يقول القائل اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيا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 لا تستطيع أن تمتنع عنها إلا لم يوفقك الله وأن الدنيا لو عرضت عليك في نهاي رمضان أو في ليلة تستطيع أن تحج عنها إن زهدك الله جل وعلا فيها فبحول الله وطوله وقوته ورحمته تكون حياة تكون حياته المؤمن وأحب إلي أن يقرأ الإنسان القرآن ويفقه آياته ثم يقوم بها ثم يتوسع إلى الله جل وعلا في السجود ایما می‌خواهد